فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنتم لَا تَعْلَمُونَ اللهم صل الله على مفهوم خالفه أم حديث من بور بكراء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ايا مف ايا هايتي امن إي هذا ما هو من هو فهو مقبول يعني شي امام ما هو من ما هو ما ليس من هو ما زاني اما هو منه. من هو ما احدى هذا ما هو من هو شو اندى بامبرجان احسنت تودي سورة دعنة بسم الله دس فيها دكان واجاك خلق من أمتها لنا دا لا يصلي لا شيء حدث يكذاب يوم على الصلاة صلاة نفرم ويا بس لدشت السواري اما ورده ورده تماشاده کی توشتیک زندو کردو او احدثه في ديننا ما هو منه چکه خو یل ناو دین دا لنا دین دانیوشتیکرد لناو دین دا کاته اوشتیکو مقبول او مجور للسر ی دچتا مزګو ته کوه نشی بیانی حموی قنود دخوی نه دز برز دکاتو تو دز برز نه کئت دعائك اللي رعل وذكوان دعائي وازي هنا هو كاركشي دياره هر نازلي يشي جوروب بسر مسلمان لأنه جا كان قندقفنن أما بردوام أو حديث يشي ضعيف لسره سرة ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا كزنا دفر من رأي يشي ضعيف تدا أبو جعفر الرازي عساب ماهان كواتة حديثة ق ضعيفة هر بيان بلي ضعيفة تاع أكيد يشي لو أنا قسكيته قبوله دعائي بياني يشتر إشتر قبوله تداول وازي ملاكروازي لذن إن شاء الله أولش بحقيقة هيا لا شو أقولنا ملاك هر كانوا هذا كانوا وبذ كانوا أو بو سر لخلق دشيا دين تيجدهنوا ترى يشوفوا بو عمره يا بو حد شوفوا الله اللي هي بس قبلين كهك نابي من مخالف و کویلیت اودیسند و ای کوت دوالا دروزنی ای خود بوده ادکشت. امید عید بoker بودس بزرگ کرد و مدام دروزنیم. بوی انسان بیدعنا کبرای کانم و اقرار جلسه ر بیدعنا کین. اماش تجلت و آن مندانه بخالق لا یکلف الله نفس الله و سه ها به حکمت و بتدروج و إن كنتم لا تعلمون